إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ لهم عشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصُلِّحُونَ إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس فنق إذا خلوا <سؤال> إلى يس... شياطين ذن قالوا إنا معكم إنما نحن